ألوك الناس عن الساعة قل إنما علمها مراده. صلى عن اللهم على محمد. يا الله. يسألك الناس عن الله اكبر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وما يجريك لعل الساعة ستكون قريبا الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نُمَا هَلَعَنَكَ فِينا وَأَرَدْتَ لَنْ تَأِيرَا فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً <تصفيق> <تصفيق> يوم تطلب وجوههم في النار يقولوا يا ليسنا أطانا يا فاجد الصلاة <سؤال> على النبي ما